السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث جميل حقيقة يعني ومؤثر جدا ومهم جدا وأتمنى من كل مسلم ومسلمة أن يقرأ هذا الحديث مرات وكرات حتى يتنبه لما فيه من الفوائد حديث حقيقة يعني حديث البراء بن عازب وفيه يعني من الفوائد الشيء الكثير منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث المبارك أن المؤمنة إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار عيد الدنيا حضرته الملائكة أي وهو على فراش الموت فإن كان رجلا صالحا تحضر ملائكة الرحمة ومعهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من الجنة مجرد أن يقبض ملك الموت الروح من الجسد يأخذونها منه فيضعونها في ذلك الحنوط وذلك الكفن ثم يرتفعون بها إلى السماء روح المؤمن وتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء فيرتفعون بها إلى السماء فيتبارك بها أهل السماء ويتباشرون في ما هذه الروح الطيبة ما هذه النفس الطيبة يقول هذا فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى فيها في الدنيا ثم بعد ذلك تفتح له أبواب السماء ثم بعد ذلك يؤمر بأن تعود هذه الروح إلى الجسد حتى يمضي الوقت الذي قدر الله تبارك وتعالى أن يبقى فيه في هذه الدنيا إلى يوم القيامة فترجع الروح إلى الجسد ويدخل بعد ذلك إلى قبره أما الكافر فإنه عندما يقبض ملك الموت روحه يخرجها شدة وينتزعها انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود هو التي لها أكثر من طرف فإذا كانت مغطاة بالصوف وأردت أن تخرجها من الصوف ماذا تفعل؟ تقطع الصوف حتى تخرج وكذا هذه الروح تقطع الجسد حتى تخرج وإذا بملائكة العذاب سود الوجوه معهم حنوط من النار وكفن من النار فيأخذون هذه الروح ثم يصعدون بها إلى السماء بعد يضعوها في ذلك الحنوط وذلك الكفن فيقول أهل السماء ما هذه الروح الخبيثة ما هذه النفس الخبيثة فيقول هذا فلان من فلان بأسوأي وأقباح أسمائه التي كانوا ينادى بها في الدنيا ثم يضرب على رأسي فيرجع إلى الدنيا مرة ثانية ترجع هذه الروح إلى الجسد مرة ثانية وتحمل إلى القبر كما هو الحال بالنسبة روحي المؤمن كلاهما يذهبان إلى القبر ولعلهما أحيانا يكونان في مقبرة واحدة إذا كان لا يعلم إيمان هذا أو كفره هذا وأحيانا كل في مقبرة لكن الشاهد من هذا هذا يحمل وهذا يحمل أما روح المؤمن فتقول عجلوني عجلوني وأما روح الكافر يقول يا ويله أين تذهبون به؟ صلى الله تبارك وتعالى من علينا جميعا بأن تكون أرواحنا أرواحا مؤمنة أرواحا طيبة في كفن من الجنة في حنوط من الجنة ننادى بأحب أسمائنا إلينا اللهم آمين اللهم آمين